بسم الله الرحمن الرحيم ألتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ غاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين نامية ليس لهم طعام لله من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيا راضية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 وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم